يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عباد الله كَتِكَ خُتْبَ يَيُّمَا إِلْيُوْتَنْقُلِيَةً تُلْيَانْزَكُ زُنْقُمْزِيَةً شَمَائِلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ na kama tulivyoeahidi katika hotuba hizi za Ijumaa za Ramadhani tutakuwa tukiendelea kuzungumzia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kutokana na umuhimu na uzito wa kumjua mtume wetu sallallahu alaihi wasalamu. Khutba ile iliyopita tulizungumzia al aladil Sifa ya uwadilifu ya mtumewetu Muhammad alayhi salatu wasalam Katika hutuba ya leo nazozungumzie sifa nyingine ambayo ni miongoni mwa sifa vile ambazo ni muhimu na sifa adhima na sifa alia كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة نيوي نصفة التواضع صفة يومن يكيف صفة من أدام كونكوا يكساون من أدام من زيوي لا فضل لعربي على عربي على عربي wala a'jamiin ala a'jamiin wala lil abyadi ala al lil sifaini kwamba hana ubora wowote juu ya mnadamu mwenzwe zaliwa kama yeye hana ubora juu ya kwa sababu rangi yake ni nyeupe kwa sababu ya utukufu na saba yake kwa sababu ya ukubwa wa na manzila alionayo kwa sababu ya mali na kwa sababu ya mambo mengine yote haya ya yakilimwengu mwanadamu anakuwa bora juu kuliko mwanadamu mwingine kwa maadili ambayo Allah Subhanahu wa taala ameyaweka ndani ya Qur'an hakuna maadili mengine ambayo يَنَنْبُرِيشَ مَنَادَامُ يُوْيَ مَنَادَامُ مَنْجِينَ إِسْبَقُوا مَا دِي لِهَا يُنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بُرَوَيْنٌ بِلِيَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِيُلِعَ لِيَنَ تَقْوَى زَيِّرِ كُلِكَ وِنْجِينَ تم عليه الصلاة والسلام كان لا يميز نفسه من بين صحابته Alikuwa mtume wetu alayhi salatu wasalam kawaida yake anapokuwa na masahaba wenziwe. Anapukua na wale wanafunzi wake ambao wa misilimu. Wakamu amini mtume alayhi salatu wa salam, baada yakuna hatha huwa lhaqqul mubin, alladhi la miryata fih. Mtume salamu wa salamu alayhi, akawani mfanubura kwa hawa masahaba akawa nikielelezo kizuri kwa hawa ambao walikuwa ndani ya fahamu zao na akili zao wamejaza mambo mengi ya kijahiliya mambo mengi ambayo yamepotoka ambapo wanamwangalia yule kiongozi kama ni mtu ambaye yuko juu kiongozi kwamba ni mtu ambaye ni adhim lahu sha'nun adhim Walahu lahu manzina adhima wa maqam la yaniqu ma'a minan nas lakini mtume sallallahu alayhi wasallam ja li Akida hathal marna Wa jaa li urasikha mabda Mabda atawaduhi Baina Mabda ya watu wawe wenyenyekevu, Kila moja yuko sawa na mwingine Hakuna tofauti za rangi Hakuna tafauti za luga Hakuna tafauti za kabila Wala hakuna tafauti zile zingine zote ambazo Sisi wana adamu leo kwamba kuamba nikizuizi Baina hatha wadhak Wa, wa baina haula wa haula Anas sama Anas hadith yanapokea Anas Abu Huraira radhiyallahu anhumā kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam hadith Abu wa sahih wa kana sallallahu alayhi wa sallam يجلس بين ظهرين صحابته وفي رواية كان يجلس بين ظهراني صحابته تومي صلى الله عليه وسلم إليكوك ويداياكي ككاة بموجة نما صحابة وينزيوه أنا كاة بموجة ناو بمعنى يكواما أنا, أنا كسنيك ناو بموجة أنا جموك ناو بموجة كككاة كموجة لا يعرفه الداخل حتى يسأل عنه ي أنجية هوزكم بم تن الله عليه وسلم ف ولزم تو يوب. فطلبنا تكمبم تن الله عليه و عليه وسلم أن ننجعل له مجلسا عرفه الصائلل إذا دخل تكمبم ت الله عليه وسلم تز مجلس مخصوص مجلس أ ي تكينجية أتزكم تنبوا تن الله عليه وسلم. هكذا كان النبي المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه أنه كان لا يميز نفسه بين مجلس قومه أو مع قومه في مجلسهم أليكوه هجتفوتش نفسياك فموجنا صحابة اليوكواناو كتك مجلس موجا أسمكم ممي من امتمي والله سبحانه وتعالى يوحى إلي من فوق سبع سماوات اختارني الله اصطفاني الله اصطفاني الله ميزن الله سبحانه وتعالى وشرفني ورفعني منزلا فايوه نفهم imiku tofauti na hawa wengine ilikuwa mtu akiingia katika majlisah mtume sallallahu alayhi wasallam la yanifu man huwa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka aulize jambo lile جعلنا لك مجلسا لو تكجاليه مجلس مخصوص ينيtaka ingia akiangalia atajua yule الله rasulullah sallallahu alaihi wasallam hكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يعيش بين صحابته hivi ndivyo alivokuwa akiishi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wenziwe ashrafu nnasi أعلى الناس منزلة أرفع الناس شأنا عند الله عز وجل لكن لا يميز نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه أنس رضي الله عنه أنا عند إليه كتوانبيا كما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحه شيخ الألباني رحمه الله أنا سيما أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأرض تمن الله عليه وسلم قوك أ أكي رض. ما كان النبي صل الله عليه وس يأكل وه جا فوق. أو يكل وه جاس على خوان. لم ي يكون هذا منصففة النبين الله عليه وسلم. أ على أنما كان يأكل على الأرض. Ilikuwa mtume wetu alihi wa salam Wakati wakula, anaka chini akila chini ardi Kwenye ardi kama wanavikaba baadhi watu wengine Kwenye ardi Tawadhu amminu salawatu Allahi wa salamu alihi Wayarka bulhimar Na alikuwa kipanda punda Wayujibu da'wata almamluki Na alikuwa kitikia mwito wa yulemtumwa Anapumucha nyumbani kwake aje alei al mamluk al abd amba ni slave yad'u an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila baytihi fiyastajibu salawatu salawatullahi wa salamuhu alayhi tuma alayhi salatu wa salam alikuwa hasimi huyu ni mamluk alikuwa hasimi huyu ni mtumwa fiyastajibu da'wata shurafa alqaum akawa yeye atii anaitikia mwito wa wale watu wa kubwa wakubwa minan nas la كان ياكل على الأرض ويركب الحمار ويستجيب دعوه المملوك صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكيزيني منن حي يا عليه الصلاه والسلام ايها القوم أيها الناس تموانغاليه بانا عليه الصلاه والسلام كيف كان yataamal ma'a an Wakaifakana wa kayfa kana ya'ishu ma'a qaumi wa kayfa kana yu'ayishu khuluq fi hayati alikuwa akiishi na unyenyekevu wa kiasi fulani wa kiasi gani halafu turuli sisi kwetu leo waislamu Tuangalia maisha yetu tuko wapi na mtume wa ili ile siku ambapo utamsikia mwislamu asema mimi na mpenda mtume halafu uiangalie maisha yake yako vipi halafu angalia akhlaq zake ziko wapi قل س موج كياك التوااض خلبيمة التاضعمتم عليه سنات وسلام ح لتز مبية أنت في تحب رسول الله أو أنت كذب في حبك للرسوللهصل الله, الله عليه وسلم. قال تم عليه سلاات وسلام أو بزكنداية غ. يقول ب غيرة قال النبي صلن الله عليه وسلم لويت إلى قاء لا أجب. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتِ إمام البخاري نبكي أكتوك وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيمم عليه الصلاة والسلام وهو يطبق لنا بالمثل الرائعة وبالمثال أروع مثال عن خلق التواضع انا تفundisha amifano ambayo mifano isiyokuwa na kifani au وهذا نداء وهذه رساله ترسل الى كل انسان اشرب في قلبه الغرور اشرب في قلبه الاعجاب بالنفس اشرب في قلبه التكبر على خلق الله In risala inapelekwako kwa kila mmoja wetu ambaye ndani ya moyo wake umejawa na takabbur ndani ya wake kumejawa na ghurur na eijab يقول انا انا انا waghairi la yusawini mimi ndiye mimi asiye kuwa mimi hawezi kuwa sawa sawa na mimi Tumwetu alayhi salatu wa salama sema law duitu ila qura'in la ajabtu Lau ningeitwa katika mwito au katika uwalishi ambaye yule aliyenialika ameniandaa chakula cha mifupa ya miguu. Quraa katika lugha ya Kiarabu ni mifupa ya miguu. Mfupa wa mguu. Quraa law uzima Lau duiya an sallallahu alayhi wasallam lia kula la akala walau uhdiya ilayya qura'un laqabilt la law ningetumiwa mifupa ya miguu kuwa ni zawadi من مننا أيها الناس يستطيع أن يتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كهذا ناني كتكسي له يكتحاري كوزا كزنقمزا نكتكليزة مننا كما ها يمتمي عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليوم كتكما يشيرتها يكتليه أنبايا نانياكي مجا كل أنواع وكل ألوان وكل اصناف الغرور والاعجاب بين الناس كبر كل جو كل وجاء بعض يا وقت غرور يلوي وجاء بعض يا وقت نا اعجاب وجاء بعض يا وقت متى الله عليه وسلم سيد ولد ادم اصفاه الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه انا اسام لو تمهلكه زوادي من ففا النبي صلى الله عليه وسلم leo hebu jaribu mpeleke muislamu maziho zawadi ya mifupa nena kamchinje mbuzi umle ule mbuzi ummalize mifupa yako mpeleke muislamu maziho halafu usikie maneno usikoyapili utakavyo ambiwa usikie maneno usikoyapili utakavyo ambiwa wa hatha nabiyo sallallahu alayhi wa sallam huyu ndia mtumewetu salawatu rabbi wa salamu alayhi التواضع بين صحابته، التواضع مع, التواضع مع المملوك، التواضع في الأكل والشرب، التواضع في التعامل بين الناس. صلوات ربي وسلامه عليه، إلي كوا تواضع ياك، إنا ينجي أمبكى داني عبادات. عليكم تومي صلى الله عليه وسلم، سيوم ينغوني مواليوات أو فينغوزي أمباو، atatoa amri atatoa mwelekeo watu wafanye na yeye pengine atakuwa katika msimamo mwingine kwa kuwa huwa rasulullah kwa sababu labda yeye ni adhimul qaum kwa sababu labda Anasin radhiallahu anha. Anasema Anas. Wakati wa vita vya badr. Kama umu hali za wa islamu zilikuwa ni Hali za Waislamu zilikuwa ni hali nyonge. Hali za kusikitisha. Ikawa wa islamu hawana mali ya kutosha. Hawana vipando vya kutosha bako kwenda vitani vya vya badr. Kama ilivyo katika vita vingine vya tabuk. Na vita vya uhud. Na vingine Ikawa wa islamu. Yatanawabuna ala almarkub ikawa napishana katika kupanda wanyama Wanapishana katika kupanda wanyama wanakwenda vitani Badr An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana minhum na yeye mtume wetu alayhi wa salam akawa ni mmoja wao wa wale ambao wanapishana katika kupanda wanyama Akusema mimi Rasulullah haya nipende kipando chango Nipeni gamiya wangu Nipeni farasi wangu Njini mwemutembe mimin i kiongozi La Annabiyu alayhi s-salatu wa s-salam Sharaka kawmahu Fi hathihi ilmunawaba Alishirikiana na watuaki katka hii kupishana Fasharaka Au kana yunawibu Aliya ibn Abi Talibin Radhiallahu an Wa abalu baba Akawana shirikiana mtumevetu alayhi s-salatu wa salam na watu wawili. Ali bin Abi Talib na Abu Lubaba radhi Allahu anhuma. Juhu yangamia moja. Wanalekea badir. Sasa jamaa wanapana Ali bin Abi Talib. Ikimalizika zamu yake ina kujazamu ya Abu Lubaba. Ikimalizika zamu ya Abu Lubaba ina kujazamu ya mtume alayhi salatu wa salam. Ya kutembea. Ikifika zamu ya mtume alayhi salatu wa salam ya kutembea. Jamaa wanakataa. علي بن أبي طالب فمجنا أبو لبابة وانا منبئة يا رسول الله نحن نمشي عنك سيسا تتمبئة بعد لياكو ويبانة بعير اندليه. النبي عليه الصلاة والسلام أنا وانبئة ما أنتما بأقوى مني نينها مجاكوة أتمنى نغوف زايد كلكم ميمي زا كتمبئة ولا أنا بأغنى من الأجر منكما ولا سكوا ميمي ni imtu ambaye natushirika Aho nimetushirika na ajru Kuwa shinda njini Yani ati thawabu njini muzipate Namimi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Nimetushirika na hizu thawabu Kwa ibo thawabu za kutember Tazipata pamoja Na thawabu za kupanda ba'ir Tazipanda pamoja Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Sallallahu ala Man baathahu allahu Bilhaq bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنيرا النبي صلى الله عليه وسلم تواضع ياك أيها المسلمون هايكوا بكياك كتك صحابة رسول الله ولا هايكوا كوات وزيمة بكياك أو كوال عبيد المملوكين بكياو أو كوكيزة بكياكك بل تعدى ذلك إلى الصبيان تعدى ذلك إلى الغلمان تواضع يمتوم صلى الله عليه وسلم إلي فيك بأوك أو تتعدوك ف يسلم على الصبيان انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر على الصبيان سلم عليهم توم عليه الصلاه والسلام اكيطي بالبربراني اكونا اطفال ودوقو ومكاءون يلعبون ويسلميه السلام عليكم انس بن مالك رضي الله عنه كان له اخ اسمه عبد الله اليكو ندي نغيو نغيو yake kakake mbaye عليه الصلاه والسلام Ilikuwa kawaida yake anaotembelea nyumbani. Ana wazuru nyumbani. Kama anawazuru masahaba wenziwe, kama anawazuru wagonjwa, kama anawazuru waislamu wengine. Ikawa anawazuru kina Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Akifika nyumbani kuna mtoto kidogo ndugu yake Anas, mdogo. Anaitwa jina lake ab Abdullah tumi alayhi salatu wasalam. Akawa yudaibu anacheza naye. Akampa kunia akamwita ماذا فعل النغير يا ابا كاونه مت ابو عمير انه هو ابو عمير ابا جلالك عبد الله توم عليه الصلاه والسلام كاونه مجهشى قالوا انا ndege ndege mwenyewe jina lake akiitwa an ففي يوم من الايام اناس اسمه أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرااه حزينا اكامو انا nyumbani alipoingia akamuona katika hali ya ماذا فعل النغير يا ابا عمير ايوه ابو عمير طفل kidogo جئنا لك عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه فيقول له ماذا فعل النغير يا ابا عمير ايوه ابو عمير لديكوا ما فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مات يا رسول الله مات يا رسون الله أم بت عليه الصلاة وسلام كج جغ كدوكم فريق. ثم بقى خلف أكز كلية. تتمدغ أن بي صل الله عليه وسلم فحتانه وما صح رأسح أك منب لا بث أكزكم لواز نكم لواز إلي أتكونك ونلى حزن صلوات الله وسلم عليه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الحمد لله الواحد الأحد الفرد صمت الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون تواضعي النبي صلى الله عليه وسلم ونيني كيفو وصف يمتوم عليه الصلاة والسلام قوانبأ لكوى down to earth قوانبأ لكوى نمتوى سازوت يكوشيني أرضيني سيو والي وناداموا أمباو ونفاجون بقوني والي وناداموا أمباو يمشون على الأرض بالمرح يمشون على الأرض متكبرين الله سبحانه وتعالى أنا وصف وجواك وما في سورة الفرقان وعباد الرحمني الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا إلى آخر هذه الصفات هذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم تواضع مع قومه تواضع مع صحابته تواضع مع النساء تواضع مع المملكين تواضع مع حتى الصغار والصبيان والغلمان سَسَنْجُوهُ كَتْكَنُيُمْ بَيَمْتُومِ صلى الله عليه وسلم تشاهون انما نأكل كان يأكل على الأرض جئمتو عليه الصلاه والسلام alkwa akiishi namna gani kaifa kana yanam kaifa kana yatanam fi baytihi الذي rabi wa salam alayhi wa huwa rasul allah كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم روى الامام البخاري وغيره عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انسم دخلت على النبي الله عليه وسلم نليي اني ان الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُ نَائِمًا عَلَى حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ نَكَمُونَ مَطْمُؤْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَلَلا جُو يَمْكِكَا أَمْبَاو حَكُنَا كِيتُ بَيْنَا يَمِيلِ وَكِ نَمْكِكَا وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ نكيني مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ Yale yali, yali ya mto, yali oti omundani ya mto Ni makonge ya mti wa mtende Mto wenyewe, umetengenezwa na Adam Wal Adam huwa aljild Baada anyudbag Ni ui, ili ngozi baada ya kutengenezwa, inetwa Adam Ndiyo likuwa mtume, umto wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sallam Wadakhil hathihil wisada Lif Kulikuwa kuna makonge هلو نيلت انديكو الله عليه وسلم فرات الحصيره قد اثر في جنبه عمر بن الخطاب اسما نكونه اثار يا اولي مكه مياثري صلى الله عليه وسلم اليو ينوكا بيني ميمي نيلو يينيا alikuwa صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب akaingia fajalas عندما دخل عليه عمر عمر كيانغاليه ketika صلى الله عليه وسلم رأى أن الحصيرة قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فبكى عمر بالخطاب رضي الله عنه حكوزك تملك نفسيك حكوزك يزوي نفسيك فبكى رضي الله عنه أن الله أكليما جوز عمر بالخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يبكي قال له ما يبكيك يا عمر كنت قال نك نكليز ايو عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكمن بيامتومي عليه الصلاة والسلام إن كسر وقيصر على ما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمن بيامتومي يا الله ممنونة كومبا كسر نقيصر من فلم وروم نوافلم وفرس نواونة كتك نعمة أمباي وننعمة كدنياك بيامتومي ورومة Navio ngozi wa force, Wana niimeka katika izo niime ambazo sisi tuazijua. Ya Rasulallah. Na wewe nimtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nimbora. Ubora ambao ha uwezi wa kabisa. Na hawa ambao tumi wa taja. Kwa luga njigine mambia Rasulallah. Vipi utakua katika halihi. Ya Rasulallah vipi utalala namna hii. Vipi athar. Alhasir. Yuathir ala jambiki ya Rasulallah. Wa kisra wa kaisar. Yatanaamuna fin يتقلبون في نعم الله في نعم الله تبارك وتعالى تومي عليه الصلاه والسلام اكما ngalia عمر akamwambia ya عمر ama tarḍā an takūna lahum ad-dunyā wa lanā al-ākhirah ewe عمر wewe huwezi kufurahia wala huwezi kuridhika ya kwamba hao kina kisra na hao kina qaisar na wengine mfano wao an takūna lahum ad-dunyā دنيا واچا وايتشكويه واو وانا الاخره نواچا اخيره ايجي كوتو واچا اخيره ايجي كوتو نواچا دنيا يرودي كاو يا عمر في روايه اخرى ما انا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ميمي مفانو وانغو ني مفانو سواسوا نا يولي انا بيتا كاتيكا او كاتيكا akaona kivuli chamti mti china ya kivuli chamti ili ajizibe na jua pindi kivuli cha jua kilipoondoka au kivuli cha mti na yule bwana akaendelea na safari yake huo mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa rawal imamu albayhaqi fi addalail bi isnadin rijaluhu thikat anna aisha radhiyallahu anha قالت بيبي رضي الله عنها انا اسمع دخلت علي امراه من الانصار aliingia nyumbani kwangu siku moja bibi moja kati ya wanawake wa ansar faraat firash an nabiy sallallahu alayhi wa sallam akaona tandiko la mtume sallallahu ilikuwa ni abaa, ni ambayo kawaida, ambayo ilikuwa mathnija ili okunjua, yani matuia, tume alayhi salatu wa akikosa hasir, akikosa busati au mkeka, tandikuwa lake lengine, goduru lake ni abaa tu mathnija, ni abaya ambayo inakunjua, anailaliya juyake. كم مليز بيبي عائشة ما هذا أكما هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت ثم بعثت إليها بفراش من صوف حالفة كم تمي بيبي عائشة نتندق لنجيني أمبالو للكوا نتندق بورة زيدي نتندق لكسترية زيدي زوري لنا بيبي قو... عائشة لنا... لنا kitu kizuri ambacho kimefunikwa juu yake na ndani yake kuna suf falma dakhala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alipoingia mtume alayhi salatu wa salam akaona tandiko jipya firash min ما هذا يا عائشة عائشة كمجيب امتمي عليه الصلاة والسلام هاي منينو انبايو تميا سوما دخلت علي امرأة انصارية فرأت فراشك فبعثت الي بهذا الفراش الانجيو منمكي وكي انصار اكانجليا اكونا تندق لكو نهيلي اكاني تميا ميمي تندق هيلي انبالو نزور زيدي اكمانبيا عائشة رديها يا عائشة ردي شطنديكو هيلو عليه الصلاه والسلام قال يا عائشه فسكتت كيف يرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفراش عليه الصلاه والسلام قال لها ثالثه اكاممبيه ومراته تات naapa kwa jina la allah subhanahu wa ta'ala naapa لو شئت لا الله معي جبال الذهب والفضه لو نجلتك عمي مع عائشه نجلتك او تجيري نجلتك ناه نجلتك استريحه بس الله سبحانه وتعالى انجي غوذه haya majabali yote yalioko madina يكاون جبال من ذاب وجبال من فضة كلها يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أين حبنا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أين نحن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي نام على الحصير ليوسيس تلالكتك حالقان تلالكتك مقودورو يا هاي جنسيتي سيكس باي سيكس قدوروا عن باالوهات صالة الفجيري ويزك وصفالي قدوروا عن باالوهات ذالة الفجري إنكو بيتة هاتهونها باري قدوروا عن باالوهات كيانبيو واسمامي قيام الليل يصعب عليك قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير هذا هو رسول الله أيها المسلمون إن كنتم تريدون أن تعرفوا رسولكم Fahada huwa rasulukum salawatu rabbi wa salamu alihi. Hada huwa towadu'uhu. Wahakada kanal nabiyu sallallahu alihi wa sallamu fi hayateh. Hii indio ilikuwa towadu'u. Nau nye nye keivu wa mtuume sallallahu wa islamu tunawlizana aina al-mutakabiru. Wa islamu tunawlizana aina al-mu'jabun bianfusihim. Wa islamu tunawlizana aina ashabul gurur وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما ياكل المملوك عاش كما كما يعيش العبد تعامل مع قومه جاع النبي صلى الله عليه وسلم اليقواننجا سكو nyingine wanatoka masahaba anatoka Abu Huraira ameshikwa na nja amefungajiwe katika tumbo lake akitoka hivi aona peke yake yeye ali na nja amwangalia Umar woteo bila nakwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumshtakia kwa sunja iliyovaa maadina wakifika kwa mtume alayhi salatu wasalam fa idha huwa rabitun hajaran akbara min hajarihima tumi alayhi salatu wasalam amefunga اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين هذا صل دقائق على من أمرت؛ بصلاة والسلام عليه اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على الإبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احشرنا في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين